ذِلتِ التقام ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان اراد الله بضر هل هم انكاشف ضره او فإذَا رَحْمَتِي قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ, عليه ويحل عليه عذاب وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَن أُنْتِ عَلَيْهِمْ بوكيل اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الموت وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى يقولون يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعا. قل أو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقل. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم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 وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 Let's هو الغفور الرحيم وأليبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا سُبْحَانَكَ يَا على عَلَى مَا ضَلَّتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تقول لو أن الله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 خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله منائك هم الخاسرون قل أفغير الله تَأْمُرُ يا إليك وإلى الذين من قبلك أَشْرَكْتَ لَيَحْضَضْنَ عَمَلُكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْضَضْنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ لِنَا الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فاعبد وكن مِنَ الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم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 بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله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 أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا مت نسنتين وأحييت نسنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بانه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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي في الأرض كَيْفَ كيف كان الَّذِينَ الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوتا وأثرا في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسوله فكفروا فأخذه الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلقان مبين إلى فرعون وهمان وقالون فقالوا ساحه كذاب فلما جاءهم بالحق من عيدنا قالوا قالوا الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أيضا لدينكم أو أي يظهر في الأرض الفساد؟ وقال موسى إني عزت بربّي وربّكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقتلون إيمانه أتقتلون رجلاً أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن كاذبا فعليه كذبه صادقا بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو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 عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نوح وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ يوم تؤلون مدبرين ما لكم ما لكم من الله من عاصم وَمَن يضلل الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُف مِنْ قَبْلُ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قلتم عَلَثَ اللَّهُ مِنْ بعده رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي غير سلطان اتان فبرمقت عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جباوا وقال فرعون يا هامان بل لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى وإن إِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَانَ فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قوم يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا وشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة, وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى إلا مثلها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 العزيز الغفار لا جرم أن تدعونني لي إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.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 قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال اننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء جَاءَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي الكتاب هدوء وذكراؤه للألباد فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لدمك وسبح بحمد ربك بالعشي والهبكاء إن الذين يجادلون في آيات الله غير سلطان أتاهن إن في صدورهم إلا كلهم ببال غير فاستعثِب اللَّهِ هو السَّميع البصير لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا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 وفدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما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 أجل مسمى ولتبروه أجل ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمر فإنما يقول له فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله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 أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حقهم فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك, أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك من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 ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الكلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون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 رسلهم بالبينات فرحوا فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بسنن سنت الله, الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك في الكافرون بسم الله الرحمن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 وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُحَاسِبُهُمْ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 اربعه ايام سوى للسائل ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض فقال لها وللارض اتياق عن او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهم سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعفة مثل صاعفة عاد وثمود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 سات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأمس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 وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستجرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارهم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم يرد بكم ارداكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فانا مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبرين وقيضنا لهم قرنا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 بَل نُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ إِلَٰهِ النَّاسِ لَهُمْ فِيهَا دَاوُسُ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 ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهون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 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع الذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمين وما يلقاها إلا الذين صدقوا وما يلقاها العظيم وان ينسغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله ان هو السميع العليم ومن اياته الليل والنهار والشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون فاني استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمن تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يخلون علينا أفمن يأتي آمنا يوم القيامة يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي يوم القيامة يعملوا ما شئتم بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباقل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من